وَمَن يَعْتَدِ فَإِنَّهُ آثِمٌ نَّفْسَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمنوا الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم 113. لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم 117. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 118. من قبل هدى للنات وأنزل الفرقان 119. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب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 ما الذي في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه باتغاء الفتن واتغاء تؤيله وما يعلم تؤيله إلا الله وراثون في العلم يقولون آمن النبي كل من عند ربنا وما يذكوا إلا أُولُو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدיתنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 119. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 والله عنده حسن المآب عشر كان عشر كيكوي يلا باتنادي وعون كميدة عشر هذه نوس عدي ونسح بسنا تفسير في قرآن الكريم كما ستادي يتمنى يدود بكاك وما أفر يدود من سورة البقرة كميدة يأفر يتمنى من سورة عمران كميدة أيوك أقوم عشر كواح توصوا وحريني عشر كنكار يجي عيد ذي القرآن كعديد زولار التعامل المالي بيكاد شيدينك يا سلامك يا وحيل السمين عيدين غزابن عيد النتيه واليك وحريزان تاع كل نامه دماستي ريس قال تعالى فَبِوحُوِي رِوَى إِن كُنتُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ حَدَادَتْ كِنَّ أَلَّرُّ مَيَّيْئَهَاتَانِ حَلَى سَفَرٍ سَعَطَنِ مَا كُرْكَابِ وَهُوَلَمْ تَجِدُوا إِذَا هَلَيْمٍ خَاتِبًا قُرِبْ يَقَانِ وَهُوَحْدِهِ يَقَانِ فَرِهَانٌ عُرَارٌ aya tasawsiquna gukalsonan gartan hadi lajogamel hadara qolad dunya yuxi la samaila. ama qurif ama marxaati wa asudan ba yadi horashayti ayadan golka wala safray marka la safrayna laga yaad in lo bahadayni la kala qatay la la wayo qof marka digidii waxa badal ka noqonaysa laba qaybood tirka marka ay jaanin shan qaysoo kan soo iyo Ammus saadaa ma-kirjaa vuodiga jämiskeideniä duna. Olla siinä jämiskeideniä läjäräveli. Ai allele jäis saadaan Berghanu aisenen. Kadaru ei Iranja. Kun kohtuksiinlla palaamme, voi kun inlla käyn hädi läjärö. Opaubana niin jämiskei Saada siinä oka gossu baakiin vuodiga وبل انكره لو غدره قضادي صوته لو جيرودين لو باخده وخفري قادناه وخ قرونه لو وايو حانت اس الله كلا قادناه ليس من واسنا سين من هدو امنوا بعضكم قاركين بعض من قاركه كره امنوا فليؤدي حقته الذي روحه من الامني انت لا امني سكون مرقات لو فحنن اللي غيرين وحنن اللي قولين غير بقولك قاعده هذا الويكند من الامني امانته والعقده بقولك ريال لو امنيها قلت وقل يتق الله لنا كعبسوا بقولك ريال ما نكي اللي هو سكر ربي مرخاتين يمرك الله سندري يا دي قلت الله بها ذو وحي أول مرخاتي أتلن خطئين أبقرتين كل أول مرخاتي في فورتين ولا تكتموها قرنين الشهادة مرخاتي ماذا هقرنين ووحي أبقرتين أغاتين سلي ما أنت سيدي هذا الشيكتان هقرنين ومن روح يكتمها شهادة قرية فإنه كان شهادة قرية أفهمه واحداً قلبه، قلبي لساناً بابي، كل شهادة لما كتمناها قريناها قريناها، يا تعمر كل شهادة من عماري لقوله، عمارك قلبك قسميريو، كل قديش شهادة دي لقريوي، قلبي جاه وشاره، قلبي جناه الإنسان، أشاك ربني زاتنوق قيم بلهم. وكان مرك قلبي ذا دندابه الليوله اللي يميل لين يقو ضغناي اي لا نقول مثل ما قبل قلبي وجه الاسود اخر رسول عليه السلام والسلام حديثه صحيح اكو ادهي انا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا هو القلب فرق قلبي شيء ذا دندابه الليله وما ضغننا قول على كلامه وعيد القران كوزا هورتي كوزا دي على قلبي جدن بيحونه غلا اني سغنا قلبي جل عذاب هي كل النار ما قد ديق ومجعه د نار الله الموقده التي تطلع على الافيد حوسه تقف كجسو في قلبيان كركوده كدريته يادنا قلبي يجسع ولي شيء والله معبود حقا لما تعملون وحر الصبرين هيسان حليمنا الله أقام بنون فيجازيكم عليه وحاصم إيثان قولي وفعل بوئذين كلاحي سعبتما إياه إذن كان أبال مرينا إياه لله ما في السماوات وعلقاتا لله معبوت الحق أكريتين أولئية ما في السماوات إلا ريال جدود وحاكو السوقان أولئباء وما في الأرض بلا ريال جدود وحاكو السوقان لابدا بخل دي با اشن خلقا نغورس نقول ايهاي وقعيدنا دونس بهول ايهاي وملكنا حنا صعول ايهاي وتصرفهم مام البول ايهاي كلكو حول ديبينول ايهاي اوغا دا كنتوا وغار ان شاء الله بنكون حسابت الماي و انتوا بدو هداد موجسان ما في انفسكم نتفضلكن إن و حكو سكن هداد موجسان او مصاعدا الموجنه تخفوا قريسان يعاصبكم الى وردن كل حسابت ماي ابي كقلبي كو جيراما نفط اما قريو اما يرن قري الله اله كل بنكون حسابت ماي أرسل الحساب من دوابنا واصوده أن يلقفك ربوا لافايا كربناه في غفير أبوا لافايا كجدال لمن روحوا لافايا يشاء لافد ولا دونه ويعذبه أبوا من روحوا نارا يا يشاء نارا أو دونو. وهو أب على كل شيء وعلى أركان ما أنتي قدير الله كرو وإن تبدو ما في أنفسكم أو تغفوه يحاسبكم به الله أصحابت سيقاره وموقتي فالكعب الشيكين وأيلا إذن يا رسول الله ها يبدو أن قروا بحيث ودق قرآنها وحا نحميلي كرنوها لكن ها يبدو أن ما فمن ينفي بعد هذا حضير وحي النفق السلم بالله يسكله حسابه ومعيه أحد فتباده يامي ياجره فشدنا لكيني حضير لك هالنبيك أبو حبيل موحد ونيسان إنا تلالان سيد البنور الإسرائيل سمعنا وعطينا مهان لهنا سمعنا وعطعنا له إله وحي حقا كيما وانا مقال لي وانا يالي أمر ينهي هذه مركة اللقاء <تصفيق> العليا عرف القوضة كجل عي آية داناتين آمن الرسول رسولك هو أهو رميه بما القرآن ويحاسبكم تي ونزل الله تجيه إليه فقال قال اللو تجيه من ربي ربي حقي اللو قد تجيه رميه قل رسولك عليه سلاة والسلام وأول من آمن بما أنزل حق أبو وحي لقصه دجيه إليك كبوو غازمو الروم يكي كوبل قال المؤمنون مؤمنين في حدا سين الروميه كل رسولك يا مؤمنين تولن امنوا والروم بالله خديك غير لو عابديه الروميين وملائكتي ملائكه قريب من قدام بي الروميين وكتبه الى كتبك زي الروميين ورسولي رسولي زي الروميين قيلوا قائلين ايغو يري او يهوديا النصارى خلافوا يهوديا النصارى خصوصا ذلك لديهين اي قائلين رميين لكن المؤمنين ثما ينيين وغير ذلك لا نفرق خرجين بين وكربين بين غف من إلى الى الرسل صادر الكميده خرجين بين دججور ورميين وقالوا وحيل هذا المؤمنين تأوىك النبى قل قنعي يجنا أي كذب يرادن سمعنا شبعنا واحد نسير مغلي وابعنا واحد نفر سيال لي واحد نجرف سيكار لي وفرانا ك إلى وحى كابي ندندى دافد وحي أنو كري ربنا ياربنا أن نعى ربي وإليك هذه حاجه لا إلى غيرك عك نورك مجرى أي المصير لا مشاعتي سلامركي لو عل علينا أي داناتين المسلمين تلاود عيي وحي أصلينا اللقيا لي قال تعالى خذوه ير لا يكلف الله خذ ما مشغيو نفس النفيكم ما مشغيو إلا وصعها تفرت هذه وجد ما نوح كبذا إلى أنفكم أهل صاروا له أنفلا أركابه وعينا ذاي ما كسر روحه سبسته وناقة يلا أجري جيسي سواف جيسي إسكاله وعليها كركي ذي وحه عنايا ما كسر روحه قرب سته رما نفت كركي ذا لوله حزبتنايا ربنا يا ربنا أنجى ربى جنو لا تلأخذناه نو قباني إن صينا هداه على فرتين لوله قصده أنه كذا تجنو أما واحد فردنا أن نقرأ أن نكاري بين هلمان وقاله أو ما سأخطأنا هدان دم بابنه أن ننكس أكف لخطأ دم بابنه إلى هنو قضان إلى كواهو أقبلي أصول كان الحديث بوقو سياجي أو يري والله لا فيمدى الخطأ والنسيان وما استقرهوه عليه لبدا بوالا نافي في يا ربنا أنك ربك أنه ولا تعمل هررين علينا كرك أنك إسراً عليك كما عملته وليس أبغررته على الذين كوي من قبلنا أنك نغرره إذن الله أقبله إمام مسلم في بحديث كذيه وريه وحلوسه مديه خرأ تكاليف أهد حلوس أيها الأساري جيري وعاكمدها إلا يرى ثوبه الدلوغة ديه wa surud awal kadain ku soomarnay Faktuan boo ila bari hukm faqturu anfusah kul ka inta ubadii digin laga digo oo koob gumar ciiladi lekedii baa ubadii ciil aqmala ayaa hadii bataa oo ha kamida darbi mawdu' inijaza hadii ina inijazaka gaartaa in la gooyo waxay doontaa baa naqoto kamida ulaykii la كبعوا المسكة إلا أبعيه وقفك أفر نفلة مدبح الليلة قفك أفر ريالة مدبح الليلة قل كأوليشة أفرد البدن إذ أميه أردو السارتي الله تسمى ذا ثارين إذن الله أقبله وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في الديني من حرج يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ربنا يا ربنا أنك ولا تحملنا حنفوري ما شاء الله طاقة أود لنا أي الناس أن ينسى يدين إبوه أخبري هو حن طاقة وحيد أجد أول كتاب الله حسي لا يخلف الله نفزا إلا وصعا وعفِي الله أن حجنا جو حديثا قال لي ترتن يدين الله أخبري لنا الله حماك إذن الله أقبالي قرحمنا إبوه نحريس إذن الله أقبالي هو أخو مسلم أي حديث يا دوري أنت عزيق يا مولانا سيد في النالحاء فانصرنا أنه نقرق على القوم الددكر قد مقرق الكافرين قالوا بي إذن إبوه أقبالي وإن قلتم هداد آتان على سفرين سعوتاني مقرقات وهو لم تجدوا أيضا هلين. Khaatifan biki diaaqaan Farrihanun Iyya farruhunun labaqirawu Ugarla karakato Ugarti sarktika eduwaawe Maqboolatun la kudomu Oogopki denga kammaqnaa Iyya rihanti kudomaa Iyya akti say aallaysa Hella wadii waqtigi illa kaaru Tenkisina lokeani waaeo Iyya dibu kaofsanaa Maka saasa fukala karsonaa Iyyaan gorto suhutaan laiay Fahwa haqqoronaan yaqaan اغورل بدلك بدل كي نوقنايا هنتال گجومايو فين من هدوامنو بالوكم غاركين بالن غاركه كلا هدوامنو او سن كتابو يو وحدتو نا گكلفن فلي يدها گتو الذي غفتو من الامني وصاحب دي مكن دينك قاتاي في دي مدينك او خي دين مدينك بالامني گفتو من الامني امانته ان انا ذي اللغه امين الدركه شهف سنه اوغوتو اسم هي قران هي رحن ابن الله جماعه يو كل كا حغتو وليتق الله الا كبقال ربهم كسر ربيي ساي ابو ولا تكتموها قريننا الشهاده ومن روحه يكتمها شهادة قرية فإنه كشهادة قرية أثمه وحدا باري قلبه لا تسيب أدم بحمق شيء والله اي بنا لما تعملوا أحد غوري فعل بسمعين إنسان عليم حبي واقوم بدم إلا ألك اللي جي بال ما في السماء وكر القدور حكوسا نهونا وما في الأرض ولا القدور حكوسا إلا كلي جي بال وإن تبدو أعداد مجزان ما شيء في أنفسكم إذن كان نفسي أنك نقصوا أو تخطوا أتقرسان لفجارا يحاسبكم وحائذ كل حساب ما هي به كانت ناتققرزان أراد موجزان الله معبود لحظا خير فيه فقد أبوا دافيا لمن روح يشاء دافدو لدونه ويعزب أبوا ناريا من روح يشاء والعذاب لدونه والله أب على كل شيء وعلى أركا دمانتي كركي قديرم ألا أهو ذوي آمن الرسول رسولك واهو رميي بما وحييك ونزل لدجيه إليه إساق الرسولك على لو دجيه من ربه ربك الحقي لو قدجيه والمؤمنون انتي على هي الرمي أنا الرميي كل دمانتوا آمنوا والرميي إلا هي معبودة حقها هي أن لما لا يتساقيني قبلاً أركان الإيمان كيوه إيه هو كتبه كتبته بدجه حقا إيه هو رسوله أخيارته بدري بي انتبارهم أيان قائلين يغيري لا نفرق كربحين مينو بين أحد لما دعوات كربحين مينو لما لا صاب من رسوله ألا رسوسي سي وأن وقالوا مؤمنين تو وعيرادين سمعنا إلى هو وركاك المقالي وأضعنا وعدنا فرطيالي وفاناك تنددافد بانكابريني فبنا يا ربنا أنك الربي قنو وإليك أذيك أذيك أذيك أذيك المصير لا فشاعاتي وأنك أذيك أذيك أذيك أذيك أصوّد الله فبنا لا يكلف الله اللهم حلساره نفس النفس إلا وسعه ففرتد ماهاني واحكاري أبكو راح يسارو لهالنفلة هرك وحيلها ما وحي أي كصابت شقيزاتي ما كصابت وحيسوستي وناقة نفلة هرك هذا وعليها نفلة هرك قرشي هذا أبالي كيسال وعليها نفلة هرك قرشي هذا أبالي كيسال وعليها نفلة هرك قرشي هذا أبالي كيسال وعليها نفلة هرك قرشي هذا أبالي كيسال وعليها نفلة إلا أنه نصمعنا أما هو على إسفاري إلا أنه دراتي أغطاقنا أهو خطأنا حتى أنه قفنانا نكس إلا أنه قفك إياه أزمانك فإننا أعافي إلا هو أخبري أبنا يا ربنا أنك ربنا ولا تحمل ررين علينا كركنا إسراً إليس كما سيدي سلم إذا قد حملته إليس أغررته على كو الذين كوهوا كركوضا من قبلنا أنك من اليهود والنصارى الله وحيهن الدول صارين الى تانى وهو أقضى أقضى يا ربنا انك الربي كانو ولا تحملنا هم بقررين ما شيء لا طاقة تتبر ايا لنا نوسو لانين به إساق وان لك عفية إساقنا واعفو ان لو عافي انك ترتر وانه قفق الله واعفر لنا اللهم نأسطر وارحمنا اللهم نون حريصه انتأذيك كليات يا مولانا سيذكر لها آفن صرنا اللونو جرجر على القوم لا تذكره الكافرين قالوا بي صورة آل عمران وصورة ذي صدعات قرآنك صورة الفاتحة كوا صورة البقران و الله صورة آل عمران الصورة ذي صدعات و هيكون ما رعانتها هي مغرضة صدعات هي كبل لافن دونها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيما وآل عمران على العالم أهل عمران كاسيكو مغا عامنتهي أهل عمران مريم بنت عمران أبهده قلك أهل كيسي عيسى كميدا يحيى كميدا مريم كميدا فالتاقيم كاببا وصورة أهل وحسي أي سورة كو مغا عامنتهي سورة أهل عمران وصورة مدنية آياده هذا اللباب قوله آيادوته هنا اللباب قوله آيادوته بلا خلافه سورة آل حمره سبب النزول بإلهه وهذا سبب كهو ريه الإمام سيد المفسرين ايه بأسانيد صحيح كو ريه سبب كهو ريه مجره مجاله أن لدينا نصار باده من جاؤوا في مسابرة وقتلوا تراكو جيشا لزنموا على كلي وعلى كلي والعقد يا اويلكاميل او ذنبا وذنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مدينه هو يماده سبب كي ييماده ان سائر النبيا كلا النبي الله عيسى فردي يغمر إنه إلى هو الكيان، أم إلى إلى يالك كمذا يالك؟ شهد علينا كضالا بين ما سوين مادن، كل كي مادن نبي جوسود ويا ولا مرتقادي، فقال ذي المدينة المنورة الذي ذي، وهذا الضال الركيع، كل كأنت إلا وهذا لا ييسوردا من زودك ذي، من أولها الإفلام من لقب اللامو إلى دويس ديتنا يدور، لقد عاروا عن تسع كتمي. ياي بابي نعيسى أفكارته كان كوي ماده إيه إنه شيء لا هي أي بابي نعيسى كل كوه على أورج نمن ك وفد نصارى نجران درستن نجران ليلة وفد يخلي نذن نصارته وفد جازه يسورة فجك خودينا بابي نعيسى حقيقي الرن كان أي يا هار دكتاي أو حي إنه بأي حال من الأحوات نبي الله عيسى عليه السلام قوصا الله النعوم كريم اللويل صورة آل عمران وبالله بطيواتنا أبدأ هذه الصورة وعن صورة تنكو بالله يا بسم الله اللمجعي عقيم قيمي قبضا رسكشدي اللي الرحمن الحريس قلو أدو ما هو دقارتنا حريس ده الرحيم ندقر أهاندنا حريس ده ألف لامين الله علّم بمراد سورة البقرة أي نقص ومرنعي سقالي اللواتن سورة القرآن كاملاً أي بقرة ورئيسه نون والقلم أضم رئيسه أي حروف المقطعه رق باللودي حروف تأيدها مدمد بيله داي تدقعف أكله أما نون أكله أما صاد أكله لف لف حرفنا ويله داي تدق حامي مأكله ا سين او كالي يا سين او كالي شد انا ويلهد هي sida alif la mim o kale afarna wileedahay sida alif la mim ra o kale shana wax u badan tahay ha mim an jin qaf o kale xuruf saayala oo أي لعن لولا شاء ولا قل مثل هذا أيال الذي يعرف يلهم يمين يحروف لمنه قرآنك صورته ككما وقال يطبعني عفرا أيه ذو ككما أيه ذو اللحكن يللبب بقرص الدنيا اللي, اللي أيه ذو حروف لامين حدثت مين وجدنا هنا إذا سرمت هنا وجدنا قرآن كنا وكلام الله ياي كل كتوبة تعج سنبيح هنا تقيس في القرآن كي لا تتعلم شيئا سيد في صورة فصيلة جوع دليل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوبي على لكم تغلبون حروف مقطعة أين أفنجين أني استعمال كذا كمدعي الأمر كله كنائي انتبهوا لي صدينا إذا كل ألف لامين مغلق هنا يسوك يستوى اللقاء من مارمان وإلى ذا الألف لامين محال ليلة فكذا توقيتك فكذا أقول رضايا الله لا إله إلا هو العي القيوم كل انتباهتنا وكجرا تعجيزك رواك جرا أما تفسيرك بمحال لك روايين وحال لك روايين لقد فهموا أي أن مدن اللهين أولا وإن تفسيرك نفق الله عليه الصلاة والسلام حسنا بيانك قرآنك الله هو وصدق الله في قولي وأنزلنا إليك ذكرة لتبين للناس ما نزل إليه ولا علم يتفكر كل بيان من الرسول يو من الله وألف لهم من محاسا الله سبحانه كمسونا من تلباتنا قرآنك اللغة ذا واللغة العربية كل اللغة العربية هو اللغة كل ألف لام من محي عربي أتغييني مجيري اذن مراد اللغه العربية لوغو سو غبن كاري تفسير نبي كا ذي لاي لا متشابهون لغون هي و هو الله اعلم بمرادي الله الى ذا اعلم يقين في مرادي اول جاديس في ذلك قالوا من الله معظمك حقا لا اله قرحه لو عبدا ما جيرو هل خاسع يسلق بابيه الا هو اللهم هان أحد قالوا عبده مجيره عليه الحي النار اسم النار سبوا الله كنا قنايا الكيوم الله كف لان تبلاه الله كف لان تبلاه ندم ريزه كل كإنسانة كم في الله كل كاسدابه أون ما قناياه وعصرنا دواره ديني من كل رديناه أيلانة لوجه عيوب أولو هيته الإنسان الله باضيناه صفات كانوا الإنسان مر الله محبوط حظا لا إله أحد قلنا عبده مجيره إلا هو يسمع ما أن أتكلم عبده مجيره العيوب نرش أبدا وأن نر ليابله ويند أدمنا كموري كمن أدم به من هلالك كل كأم ما ليس نرشيسه نر الأفرنيما صوم ورثي أفرنيما نودم بين دوندوك كل كإلهنا إن نرشيس الجودة تاي أيوبامي الحقول عابودا الغيوم أن خاطرة بابا الله كفلا فالله أما إس الله ما نزل إبرو تجيء عليك هذا رسولك محمد أكرمك على الكتاب القرآن شرف له إبرو جود تجيء بالحق خنبونا قرانك الذي مصدقا إذا قرانك رمانيا لما كتب بين يديه إساء كور رئيسي وأنزل إبو عودة دي الطورات كتابك يأول انجيل لفض كتاب عودة دي موسى عليه السلام نبى موسى كتابك عودة دي أي مجلسي طورات ليلى كلمة طورات معناه بالإبريق شريع طورات معناه ذو شريعه قل قد أن كان يهود يله عنه أيسنا طورات نبي موزان دلاصو اونلا شنكتا ايوه هيان من تفر تقويم بالي وكتاب العيسى على يسوع لوجو دجي هي دا من هذا اليوناني انجيل وحاوي تعليم الجديد احبرشدا حسوبل ياهو هذا فرد هيان افر انجيل يكون مقعاض افر من با لوجو مقعاض انجيل يوحنا هي انجيل مرقس هي انجيل لوقا ينجيل البرنامج اقبر فزياده غاندا قويه كل كان وخي غاندا قويه انجيل شي بسود دجي ما كل كتاب توراد ينجيل ايو اي بد دجي من قبلو قرآن كان كهر كل كان وخي انجيل لو دجي ايما توراد لو دجي ايما قران كان لو دجي و هو هنون للناس ذا الى الكباله عنون ايي وانجر و خا كلو اي ما جيزارون جميعاً ذكرت هذا، يأبهت الجيل كل كسي دع حقي له أديه أيا كلا دي له هدوي إن الذين وقع كفروا بنيه بآيات الله فلا آيات كسي كوا بنيه مخدون نصارى نجيران أيها كملا يهود با كملا مشركين با كملا منافقين با كملا إنتوا كفروا بآيات الله ويشولجيران مدوين المنورين جواد إن الذين وقع ففرو بانيهي في آيات الله إلى آيات بنيي لهم محيليهي عذاب العذاب شديد دران والله إبه عزيز الله دوم ديسك عليك من تغام القدسه صاحبه نزل إبه وادة دجية عليك لك رسولك أكرك الكتاب قرآن شرف له أيه إبه كود كتاب كاملة أو عكتك أن لارك أو البناء عديي بالحق خنمون كل دجيء إلى هم ركع كتاب كادجيء خرنا سوراتي إنجيل يا كتب توارود دجيء أي الله إسأل الله ما هو أولي خدي لي أي سعنا نزل إبرواد دجيء عليك كذا رسولك كعقر كذا الكتاب قرآن با إبرك وجود بالحق خنمونا دجيء مصدقا إسقى قرآنك الروماني أي لما وحيدين بين يديه يساقه ارتين جيرتين وأنزل وحوة بدجي التوراة هي اول انجيل يلا بدها بدجي قرآن كمالك اللات المامة كلمة نزلة يعلق عبر توراة انجيل وأنزل أوش المين بعلق عبر فرق واحد قرآن كمالك اللات المسؤولة صدحي اللباة تنصر يوئن يرئي ير ير أما انجيل هي ندل ارقاممر عندها الله دجيي حلا بالا كايناي كيني كلك نزله اي بو واه ود دجيي فدعي لو المصالح والحوايج أي قران قود دجايه نزل اي بو واه ددجيي عليك قركلا الكتاب قران قود ددجيي وانزل مركليه توه دجيي التورا كتاب النبي موسى هو الانجيل كتاب النبي عيسى من قبله قران كنور جي بو هنون دراد للناس بني ادم کا ايا تورابيه انجيل يا قران کا لوغه هنون نا يا امال هنو لگهلو ان قران کا هينو ما جيرتو كتب ته اسنام ميغا يا هنون کا لگهل وانزل الله وهوده جي الفرقان معجزات ان طبيعي حق يا ما تلقى ايها بدجي الذين وع سفروا بيلي في أيات الله إلى أياته بينيه لهم إليه حذاب معرض شديد ضرر والله إعبه عزيز الله دوم ديسك آذك بانتقام القدشه صاحبه بالذي اللقبه بإنائه وقت النصارى نجره أي أولي صعوته إن الله معبود كحقه لا يخفى مقرسونه عليه كركيسه شيء كمقرسونه وحظه الآن من كهوجا ما كرسونا ولا في السماء إلّك هوجا ما كرسونا إنسان سيدا سوكرام هو هو وعيه هو عقوبانه ير كل أساسه صنعه الله وحيه هو, هو إله الذي الله يصوركم إلّنجانج وهي أمرك الرحيم كالمجلك هو أبورا يدتك أحدك أبورا الله يسمو رحوم أبوراو المجلان يعرّك أبورامي إذن الله ما هو يعيز عليه السلام هو آب الذي الله يصوركم إذن سورية في الأرحام المقالين قده كيف صدا أوه يشهاء لا كيف جيتم ساق ربطان ميت من هدوك بقايو يهدي ومتاعات دورك بقايو لديك هدوك بقايو لذين مضون هدوك بقايو من الربو إذا خاص الله نبي الله الحس الله لا إله أحد кроме عبدا مجد إلا هو إله صدق وحيد ما هاني عليه العزيز كاد كادو مديز الحكيم ما هو الخوان أخزنا المرتجل أو إن الله معقود حقا لا يخاف مقرسونا عليه أدوا كركي شيء يخاف مقرسونا في الأرض أقولك قديسا ولا مقرسونا ولا في السماء قرن أبوما قرصونا هو المعبود حقا الذي أحد بها يصوركم إذنك إذن أبو ري في الأرحام المقالين قدهي كيف سيئ إذن أبو ري ويشاو يسمو الرضو لا إلهة لا معبودة بحاقين أحجر له عابدا نجرق إلا هو إلهي وعنك قرصونا ري العزيز كاد كاد ما هو الكون عزنا المرجِّد له هو الذي أنزل عليك الكتاب هو حايبا الذي الله أنزل تجيه عليك كركاها الكتاب القرآن بوجود تجيه القرآن في مركّل تجيهنا لا بوقايم سما منه عكما كتاب كل وجود تجيه آيات آيات محكمات للسغي صغى أظافر و ايت وصنايانوا اسمو قنايا يا كاملوا ومقنايا البجينه المعنى معناه دون اواد التي لا تحمل الا معنى واحد هل معنى ما هاني واكلها ينكسو غري وذالك خياط من حلال وحرام وحدود وعبادات وعبر واذا ايات تدعوا صاحب يصلي وادز زكاته ويركعوا وآد راكعين قوموا كم هل ما عليكم تصنون اذا واقيموا الصلاه صلاه لله جاء جي وعناي وكذجرتم مال فادوا الزكاه فكذا هل لقيتو وعناي لو كذجرتم مع الركعين هذا الذي كذا حكم أما عباده وصارق وصارقة فغضوا عيد يوم محكم الزانية والزاني فيرجو كل وعده منهم مئات جلدة محكم أيام قصيدة سكرى أيام محكم ليلة قم ليلة أيام مركّب أصل الكتاب كتابك قرآنك واسلا معاه كلا كجرا وآخروا أيام كلا قرآنك كجرا متشابهات سوئق كالشاب هو معي غير ظاهرة الدلالة وعي كتوسني سامن مغضف محتملة لمعان معاني ببن أي كسورك يسعب على غير الراسخين في العلم الغول فيها آكا ميدا كفواتع صور الإفلامين تعدين كجرني أياكا ميدا وكأمور الغيب آخر يوحل لكشيكا أياكا ميدا والروح منه النبي الله إيسا أياكا ميدا من الحجم إلا لله هي كملا كل قهي متشابهة ومع نبضا وكصورا جلو وأن دس على العلم جوعا منا قم يجعلنا وكوجرا لكن ما شال رقيبود دس كفي فيهم من كميا متشابي لبذا بواله ما ينال من كمك ليكون أغميان متشابية وكافية أما قول هذا إنكار يقول لا محكم كمعني سعادية أيضا كمائلة متشابه وريجين أيضا قال تعالى هبو حير فأما الذين دت في قلوبهم إذا الله بيألقوا ذاكو ذاكو ذاكو ذاكو إلى شعر كصوغان طايت حقا لقي إيساوه وأما الشبه يرق أما شهر بل أي وضاء ما تشابه وحباه قري ومنه كتابك كمده أي إرعاء أيان قلت يجده دوا معي اغتغاء الفتنة بلعي وابتغاء تأويله متشابه فسر كيسة خادين وما يعلم ماذا يقال تأويله متشابه فسر كيسة وعرف لا منك إلا الله الله وحا هنا يقام بمجره والراسخون فكسبنا ذي في في العلم علمك الجديد سكرسك ناضي يقولون وحيليين به متشابها إيا معكمك لفضي بين كلام الله إياي أيان رميني قموا نذلك كلك من المحكم والمتشابه من عند ربنا أنك ربك أنك كذبك وما يذكروا موان سمايك إلا أولي الألباب إلا أصحاب العقول أغليا القوة ايوم باو ان سمايا حقبنا يا رب انا غريب الله برياي خاصغونا في العلم الله بريانا يا ربنا يا ربنا انك ربنا لا تزلنا العين قلوبنا لا ديالك نجا الله اللعين بعدا الى ديتنا انت دهنوني زي كذا الله قلبك نجا حقا كلعين بنيرادا وحب لنا الله نسيم لجنك اجداه رحمهن نحاريسنا جسيب يرادان إنك عزيق أنت عزيق كل جأي ألوهات إلا واحد الحبنا وللرسخين باع الله بريء ربنا يا ربنا إنك ربنا إنك عزيق ربيا جاء من عنا دك الله كل من دونه تاع في يومين مارين بعد كل من جوندا أن لا رجل فيه يوم قال جودي يسأقو سجنين إن الله محبوس عبا لا يخلف مبازيو الميعاد بل مرة. يجبوا يركوا يبغوا على ما باجي والسياسة الأساسية إنت هو هذان فتلك أما وعلى العلم هاي متشابهة أي شيء يقول بلون يوم هو إيه الذي الله هو انزل الدجيء عليه كذا كذا رسول كذا الكتاب قرآن بوكو الدجيء من الكتاب كتاب ك القران ك وحاء كمده آيات, آيات محكمات للسغي كنا أيضا للسغيب هم الكتاب كتاب كأس الكيساء المؤتمد عليه في العكام والعبادة والحدود إذا قال الله أسكنها وأخروا أيضا للبائد متشابهات إذنها كما الذي نددك في قلوبهم إذا قال الله في القدرة ضيقوا وعشوا قتبنا ويتبعونه حيث العيان ما تشابه وحبه قال ومنه قرآن كمريدة أيها عيان ابتقاء الفتنة بل الخيادنتي وابتقاء تأويله قرآن كفصي تأويل كيسة متشابهة تأويل كيسة الرجادنتي وما يعلم ما نبيق تأويله تأويل المتشابه متشابهة فصي الكيسة الله ما نحط قاله يقان مجرون والراسخون في العلم علمك الكديس كنسوك نادي يقولون وحيد هذا أمن الرميني به متشابه يمعكمك لفدي والرميني كل منذ لارك ومن المعكم والمتشابه كمذا من عند ربنا فبقلنا أكديس كريمك وما يذكر ما هو إلا أولي البعض أصحاب الحقول الراجعة والفهوم الصليمة فرشل عافماتك قبدا يا عقلك وأنا زم فكوا صعيبك الحقائق دفعة مو ربنا يا ربنا إنك الرب لنا لا تزق اللحن قلوبنا قلوبنا ذا حقها كل لحن بعديلها ديتنا أنت لنا إله ونسي من أنوسي جل هذا وهبلنا إلى هونسي من الذين كأقتادا فعمة نحرش نجسي إنك عزيقة أنت عزيقة كلها يا الوهاب اللو عبد حين سبنا يا ربنا أننا ربنا إنك أعزى كأمي الناس نازي الله كل من دونه تاج ليومين معلوم بعد ذلك كل من الله ريب شاك فيه يوم جودي سكونين وهو يوم القيامة إن الله هيله لا يخلف مباجيو الميعاد الله ماذا مباجيو إن الذين كفروا صدق حقائق ما كان لشئ جاي أي نقص واجته خلا دي قال ده هاي اي واوين وفد نجران يهود المدينه المشركون والمنافقون انتصر دم بالو قوسين اخر ادن ايكل دويين او أي عيارها دنيا لو غبدو حقا ينجين قال تعالى الى ووجينا الذين كفروا دي دي من الذين كفروا اي <تصفيق> وذا غودا غرايان لان ثغنيه ومات تريدوندو انهم حضول اموالهم على ايالك اي مسؤولك كويين واخره وتريميه ولا اولادهم الحرار خدونا وخروا من الله اي بوين اجا شي ينهفي راتك اوغا تريميان اوليك كو هم هي كليغ اي النار نار كو كذابي علي آل في العون دابوهم قوة يهودي نصر عرض هذا جوته عرضه رأيهم بيلمديهم دابوهم إلى عارضة داب كذابي علي آل في العون في عون يدفش عرضي أكلو يوالذين من قبلهم كلاسي في العون يكوون قوم وقوم وقوم صالح قوة يلمديهم سداك قوادة الرب هو بيني الآيات نا الله آيات نعى غير بيني كوي السماء يا إيرك كريم كوي كونيا الله يا يا كوي مرجزل الرسول الله تعالى سدعة آياته كربعا سدحذيفة بيني حاكم بيني أخذهم الله إلى غدر وذات غبتين يدربين بسبب يدربين من رجال أم أحد من يالك هذه كنيدا كذبوا بآيات الله تنبيهك سببته لأبو قبته والله أب شديد العقاب اللهم أوجئني عسى يالك أوجئي أياذ بارنتهي إن الذين وح كفروا حق بيني لم تغنى وحمات رضنتهم عنهم حقوا ضوا وحوكتري أمورهم حول يالك هذا ولا أولادهم حرور من الله يبوي عقي خلكوا لما جن جاي سيا وحروق تري ما يسو أولائك أقوى هم يجاكريا إيه أيها قوون النار النار تقوى اللجوهرين أيها أقرب إليوش لايك أيه كمديه كذا بآل فرعون فرعون يدفكيسي أيه لدب العديه يه والذين أقوى من قبله فرعون يدفقيش كسي وريج خذابو كت جود في آياتنا أنّك الله آياتك أنّك إذانياً قلّك إذانياً قدّال الله الله قبطي مدنوده تنبيّة القوضة الصبرتك فالله قبطي والله محبوط لحقاب شديد الحقاب حموجينته وحقابه لمن عساه قبك الله عزيه وخالف أمره حقابه أغوطنا قلي وحقاب ذاته قلبساً وأنّه نمي والله, والله شديد الحقاب حنوجين تيسو الله يدرن دعي لمن أو حنوجيو أسأو ورقيز جديد وخالف أمره أمر كثي دوام مره كل الذين كفوا قلا من يهود اليره ولا ورنجلي بنو قينقا أيام مقالب المدينة وحكا دجناء كل خلا دجا الله ماي أوحديا مرا بدن لقودا جالماي أو قالا دي لجات كاداي حيّي النبي عليه السلام وسلام وحيّي لادم لا يغرنك أنك قاتلت من لا يحسن العرب فأنتصرت عليّ ملك قريش بحق رأي قريش قد بدر كل دار دا لنتي فقال لهم أيها القوم في بادية وعي أيها العين إنك إن قاتلتنا أنك هددنا لدريت ستعلم أننا أننا بالبعد عن دمطه إن أندذا الاقناع هذا لا تعطيه جوابنا جوابتنا حقه قالت قد اميد قال تعالى فبوحوا يرقوا وعدنا بصوبنا اترا للذين وحك قالوا بي يهودان بنو قينقاح ابوت بوضيتا وحد كترا ستغلبونا وعدنا اذن كاتكالا اذن كنبتين وعدنا اذن كرائنا الدون كوي اما الاخراء دين قطوا وتحشرون ساددن تي وحدنا كل من دونا ila jahannama nar talayira ubisalmihat inta allaysu guglana jahannama ubaasiya balabala kul ka adum kana wa laydin kaadgan akhira nar balayrin qurur nayya kul ka wakh gargaara aduniya akhira min luqayl mida talin law Allah hordigal wa u ammi hordigal dalin agal kii muslimiin ta ya galada ay ku dagaalameen badar oo muslimiin ay sadah baqaliya sadax ya toonqaf waa barayato baan calaamadu ay ku noqay halka gaaladii ku noqay sodowatan laga qofalay iyagoo nolo sodowatanne laga diray waxaantii wadeena kaanta laga digey laga dhacay sid kana inu wadaa lakum iniga gaalada hayatun ala amal ugu ifraqato fiiratay laba koox gudohooda ala إلسا كل الميت مسلمين تيقاللو دبادي كالسار فراتون كوح مسلمين تيوي تقاتلوا دقاء الله في شبيل الله إلهي دين في سكرية لدد بيكود دقاء الله ميزا ولدك لنا وقوكا وأغرى كوح دكال كافراتون قالوا وقراش يرونهم وحي يسوارك مثلهم متليهن لبالله بويهن فايا العين إشعار أو ما كان يصير ليش خدوفتاي إلى هذا البوم بويي؟ أو قال لي جا بكونها أيش هذا الرجل كنا كله؟ قال الله بالله بارك وعليك فينا والله وإلهنا يؤيدوا واتاجرنا لنضرب جرجر جذا منبوك تاجرنا ويا شاول الر أبو الله عزه أفقر ربونا نسيياه إن في ذلك أرنتا جلاد وحيدا غصرا لعفرا تتسال وي وحيد غصرا طائل وهو لفظ قلب في يوم إيقاظ تاسع دليل وي غصرا أمومين ثنا إزقرت من يهين تتخبي سبحانه عزه وجل متجالا يب قال لنا إزقرت أحن قالكود وقال لك بورا ييني إيه عاجلا صدق أبو قل يا كل مركب لا يزودك ستعاقب إزليه خوب يا هو حيوتين قاده وعيرات رسام بوا كونا ذلك أذابوا الكودي يا هو حذو حركوا ما أهلين قلوا الرسول الله للذين وعد خرجوا له وحذو ترى سترنون والله إذا كرنا وتوصلوا والله إذا جهنم كان لذين كل منها وفي <تصفيق> سلمها انت ليسوا قولوا لأنما أغبا فيه بلا بلا قد وعى آتي كان إنه هذا لكم بذينك آية على ما إذين آتي في فئتي لبقوا حدود وعلى ما لهم وأن سمع لهم إبرقات إذينك آتي لبدا كوحول وإلتغتاك الميت فئة كو تغاتل ويددان لم في سبيل الله إلى بيكود على لما يجي أو غرق على كله خيرة قلبي عين يرونهم يرونهم من أنتهم قالاذا أو يرونهم من أنتهم قالاذا مثلين لولا بعيارك شايل عين واسمه قال كذا ولا هو إلى وعيده وحديا في نظري قرجال كذا هو eba inu xojiya goono inna fi dalika arinda guuleeda waxa ku sugan lacifra tan waana qabasho leeyin afsaas aqliyalku waa saibka للناس ugu هو taayu cunina linnaa xubusha waa waxa ayadan arursay dunyada inta laga rabo markay uruuseen lixda ay ku soo koobtay ka خفرن فرداي كديج كن حوله كان ديغتي لي حنا غير شي وي كان ديغت الدنيو انت, انت لو لا رابو انتو حدا نمو عذاليك هو انت هذا هو كفي عن ان الله تي جيره شي ان لوغو خلدمين قولو اكلنا نومودين انهم اكلوا فجرين قال تعالى قد موير سجينو هو لو للناس لين ناس يددكا سجين مجهول فائلكم وزين له شيطان اعمالهم مرنا الى سبحانه وتعالى في سغير كذلك زين لكل همت عملهم كوزينه بي مركي حجر بايتاي الى وحو قرخيا وحواناكا شيطان كان وحو قرخيا وحو حنهم كل رب وحو قرخ عنايه حلاصه شيطانا باطلك يحموه قرحنايا كلك الزيين اللي قرحي للناس دتك حبو الشهوة الشهوة يالجائفون أي دكي اللي قرحي معي تعيش هو هذا من النساء حوانك والبنينة ولشة والقناطير المالي المقندرة لكل مي لعبتون من الزهابي والفضة اللي ماذا كمدة والخيل فرده المصوَمةِ على مِيِّ حواليه عامي حوالي عري الله يجالي والعريف بارتي في داسة بن يادم قالوا قلعي ذلك كمتع العيّاتي نر الخرافة دول أدي ليه وصيجة انت أدي هذا اللوز رعيزه وانت لكن والله أبوينه إنتو أكتسوها حصل ما أب غابش ونرجع جميعا بدو إنت عم بققيم بلن اي ددم بالووشه جتنا اي الله اكس يقولك اكل قوا وناقه اي الله اكس يال يو سنيدين دافين واحد ما اندش قوي للناس ددقه وبوشا هو مع معان عان جعيط معان منو يقولو جعلاله يا ددقه لو الله قرعيه ابتلاء اما صيدان دم باو قرعيه يقولو على من دراجت من النساء هو انجميده والبنين الويل والخناطير ملعا المغندرة الأورورية من الذهب والفضة نبض قرنك في يفضل والخيل فرض المصومة العلامية وجهة إيا قوضبك إيا سينة بوسيا دعا فرض على ملك ولن عام حولها أريد الله يقال أي أن لا قرحية والحرث بارتبال لا قرحية يا كامل مطاع الحياة من الراحة هذا الدنيا وصيصة والله يبوين عنده فأكتس وعادي حسن المآب مرجع وناقزا يالله فشوحا كقيم البدل حيث دماله تفصيلين دهنا فإلى أكتس وعادي فلا تفوتوا كإصلاف لنا والله أعلم